Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kulibat Rom. Di adan' al-ard, wahum min badi klibhim, saya klibun. Di binti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 إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون Walau man di satau dan ardh, kallulah wahy. Wahyu yang diawalilah khalq, kemudian dihidupkan. Dia adalah penguasa. Dia adalah yang mempunyai makna. Dia adalah yang mempunyai makna. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفاتكم أنفسكم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 ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يَرْبُو فِيهِ أَمْوَالُ النَّاسِ فلا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 menjadi temen untuk gerakan johan poured alive. Kalau menurut not to die mappingさん untuk cekah seen Allah saat itu koholabannya, ketika dia bersedut ialah لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الْرِيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فنتقمنا من الذين اجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 Wahyu atas segala sesuatu. Dan jika kami mengutus seorang, maka mereka yang beriman setelahnya akan berpaling dari mereka. Sebab kamu tidak mendengar kematian dan tidak mendengar keheningan dalam doa, dan kamu tidak mengurusnya.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 أَيَوْمَ لا الَّآيَنَ فَأُلَّذِينَ ظَلَمُوا مَادِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ Walau ia setakf an kah,